أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذين اتمنوا وزيق ت ق و ا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ا سلام عليكم طفتم ا <تصفيق> ن <تصفيق> الذين ا ع ت ق و ا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا حسابا Gracias.、Uh -huh. فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله و س ع ه ا ل ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا AHH、oh. Bye.、Uh. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وترى الملائكه حافيين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم و ق ض ي بينهم الحمد لله رب العالمين بسم الله رب اجعلني مقيم ا ل ص ل ا ة うん。Um.